بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء ش ق ت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يَا أ َ ي ُ ه َ ا ا ل ْ إ ن س َ ا ن ُ إ ن ك َ كَادِحٌ إ ل َ ى رَبِّكَ ك َ د ح ً ا ف َ م ُ ل َ ا ق ِ ي ه فَأَمَّا مَنْ أ ُ و ت ي َ كِتَابَهُ ب ِ ي َ م ي ن ه ف س َ و ْ ف َ ي ُ ح, ح س ا س َ ب ُ حِسَابًا ي س ِ ي ر ً ا و َ ي َ ن ق َ ل ِ ب ُ إ ل ى أَهْلِهِ م َ س ْ ر و ر ً ا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 بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا ع َ ن طَبَقَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا ق ُ ر ِ ئ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ا ل ق ُ ر آ ن ُ لَا ي َ س ج د ُ و ن َ بَلِ ا ل ّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ي ُ ك َ ذ ِ ب ُ و ن و َ ا ل ل ه ُ أ َ ع ل َ م ُ بِمَا ي و ع ُ و ن ف َ ب َ ش ّ ر ه ُ م ب ع َ ذ َ ا ب ٍ أ َ ل ي م